أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربيكم على رجل منكم على رجل منكم ليُذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبو فأنجيناه والذين معه في الكوكب وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عابدين وإلى عاد الأخاء مهودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره فَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي لي وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ